بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين داري يومين تقريبا نحتفل بعيد النيروز وعيد النيروز معناه عيد اول السنة بالنسبة للشهداء والأباط عمل لهم تقويم قبطي يسمى بتقويم الشهداء يبتدي من سنة 284 ميلادية لما اشتد الاضطهاد جدا وكسر الاستهاء الاستشهاد الى حد في عهد ديوق لديانوس والكنيسه تحب الشهداء وتحب الاستشهاد واحنا ان كنا بنحتفل بعيد للشهداء في 10 سبتمبر تقريبا فنحن نحتفل بالشهداء في كل يوم تقريبا. والشهداء لهم عندنا مقام كبير جدا وتبنى الكنائس على أسماؤهم والأديرة أيضا على أسماؤهم خصوصا أديرة الراهبات دير أبو سفين على اسم الشهيد مارقولوس أبو سفين ودير الأمير تدرس على اسم الشهيدة الأمير تدرس ودير مارجرجس في مصر الأديمة ودير مارجرجس في حارة زويلة على اسماء الشهداء ودير القديسة دميانة على اسم الشهيدة دميانة فإحنا بنحب الشهداء ونختفز بأيقوناتهم ونقدس رفات أكساتهم نسمى ولدنا باسماؤهم ونسمى الكنائس باسماؤهم الاستشهاد في الكنيسة بدأ من اول نشأة الكنيسة اخر شهيد في العهد القديم هو يوحنا المعمدان واول شهيد في العهد الجديد هو استفنوس الشماز واستفنوس الشماز بنحط اسمه في المدمى قبل الاباء البطاركا وقبل كثير من رسول والاستشهاد ابتدى في الكنيسة في العهد الجديد من اول استفنوس وتمر على طول جميع الأباء النشر أنهوا حياتهم بالاستشار ما عدا يوحنا الحبيب الذي تعذب عذابات فوق الوصف المتعيد تصور محبة السيد المسيح ليوحنا المعمدان لما قال عنه في متى احداشر ان لم تلد النساء من هو اعظم من يحنى المعمدان ومع ذلك اكرمه اكراما اخر بان يكون شهيدا كان يقدر ينقذ من الموت لكن اعطاله بركة ان يكون شهيد والاستشهاد شمل الاعداء ايضا فلونجينوس الذي طعن المسيح بالحربة صار شهيدا في المسيحية وله يوم في السنكسار بما اذكروا فيه واريانوس الذي كان اقسى ولاد مصر في عهد ديوكولوديانوس كانوا لما يختاروا صاحب مسيحي يجيبوا أريانوس أريانوس هذا حدثت له معجزة وصار شهيدا ونقول في الكنيسة ونقول في السمكسار في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتسكال القديس أريون أريانوس والي أنسان. الاستشهاد شمل أيضا من الأطفال والنساء مش بس الرجال نسمع عن الأمة دولاجة وأولتها ونسمع عن القديس سيوليطة وابنها كرياقوس ونسمع عن القفل أبنون الاستشهاد شامل الكل مش بس الرسل وايضا الاستشهاد صار شهوة في وقت من الأوقات شهوة الموت على اسم المسيح يقول لك اي يعني خبطت سيف ولقى نفسه في الفردوس مع المسيح ده أقصر طريق واكتر طريق مضمون يؤدي للسماء فكان يحب لذلك في اقوال الاباء يلاقي كتب كتيرة موضحها الحس على الاستشاة يحس الناس على الاستشاة اصبحت شهوة كما قال بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا شهوة الموت وبصينا لقينا تاريخ الكنيسة هو تاريخ الاستشهاد من العصر الروماني الاولان اللي على يد نيرون اللي استشهد فيه بطرس بورس الى اواخر العصر الروماني في ايام بيوكولديانوس واستمر الامر الى سنة 313 ميلادية احفظوا التاريخ ده في سنة 313 صدر قانون من قسطنطين الملك بالحرية الدينية بالحرية الدينية ولكن مع ذلك مع الحرية الدينية استمر الاستشهاد حتى في الخلاف الديني بعد مجمع خلق دولي ويا ما استشهد أباء لينا من أخوتهم المسيحيين المخالفين لهم في المسر ده الاستشهاد اللي مر في التاريخ والسيد المسيح ما قالش التلميذ انكم لما تؤمنوا هتمشوا في طريق مفروض بالورود قال لهم لا في العالم سيكون لكم ضيق وقال ايضا في يوحنا الستاشر في الاول تأتي ساعة وقد اتت الان يزن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمه لله وبعض الترجمات يقدم قربان لله كل من يقتلكم ولأن هذا يعتبر بركة نحن نشكر القديس يوليوس الأقفاصي اللي كان بيكتب اسماء الشهداء ويجمع اكساتهم كان راجل اديس وحفظ لنا تاريخا عظيما جدا وهنا نتكلم عن الشهداء ايضا الشهداء هم من أعظم القديسين أعظم من الرهبان واعظم من الكهنوت ليه؟ لأن سيد المسيح بيقول لا يوجد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه فإذا كان يضع نفسه عن إيمانه يبقى أعظم حب. كل واحد بيجاهل لكن ما يوصل شيء للاستشات الاستشات هو القحكم والاستشات ايضا كان بيصبع عذابات وكان ربنا بيعطي قوة على الاحتمال لغايه لما الانسان يقدم نفسه بسلام الاستشهاد يدل على عمق المحبة لله، المحبة التي يبذل فيها الإنسان نفسه، والإنسان والاستشهاد يدل على عمق الإيمان بالله وعمق الإيمان بالحياة الأخرى، لأن لولا الإيمان بالله بالحياة الأخرى ما كانش الإنسان يبذل حياته. والاستشهاد هو شهادة للدين وهو أيضا قدوة لكل الأجيال التي تبعت أوصول الشهداء الكنيسة أعدت أولادها للشهداء أعدتهم بالإيمان الثابت وأعدتهم بمجموعة من المدافعين عن الإيمان يسموهم الأبولوجيست أبولوجيست اللي هم كانوا يدفعوا عن الإيمان ويردوا على كل كلام الوثنيين ضد الإيمان المسيحي وأعدتهم أيضا بالزهد في العالم مع عبارة لا تحب العالم وكل ما في العالم وأعدتهم بعبارة مران آثى اللي على اسمها جمع الأخرى بتوكرها ماران آثى يعني الرب آثى آثى باللغة السوريانية يعني آثى وماران يعني ربنا ماران آثى يعني ربنا آثى والكنيسة أيضا شجعتهم بالاهتمام بعائلتهم الاهتمام لعائلة الشهداء <تصفيق> لما لما بولس الرسول ليتكلم على عدم الزواج خلي بالكم على برضي لأنا مهم وقال أريد أن الجميع يكون بلا هم يقصدش بكما هم بلا هم يعني بلا زواج لا يقصد ان المتزوج وخصوصا انه كان بيتكلم وهو فلاصر روماني صعب عليه يدخل في حياة الاستشاد يقول تم مراتي يجرمها ايه واولادي يجرمهم ايه فيبقى مراته اولاده بيحمل همهم فلما بيقول خليكوا بلا هم علشان إذا جاءت ساعة الاستشهاد ما تقعدوش تهتمو وتقولو امرأتي أعفوا يدرى لها ايه والأولاد يدرى لها ايه ومعدين عصر الاستجن ده ما فيش استشهاد دلوقتي ولذلك القديس أغسطينوس تعرض للنقطة دي القديس أغسطينوس تعرض للنقطة دي قال طب افرد واحد له نفسه يبقى شهيد وما فيش استشهاد يبقى حكايته ايه فرد عليها برد جميل جدا قال الذي له نفسية الشهيد يعتبر من الشهياء حتى لو لم يستشهد. ليه نفسية الشهيد الشهيد اللي مساعد يجزل حياته واللي حياته بحيث والشهيد اللي عنده الإيمان القوي والثقة بربنا والشهيد اللي عنده محبة العالم الأخر والإيمان به اللي عنده نفسية الشهيد وعايز أقول إن الاستشهاد لم يضع في الكنيسة بل قوى الكنيسة الكنيسة تقود بالاستشهاد عشان كده بنقول الكنيسة بنيت على الدم وعلى الصمود مش مجرد يعني حياة رعوية وبس أما الآن ونحن في عيد الشهداء فليتنا نفكر ماذا نستفيد من عيد النيروز في حياتنا احنا بنقول احنا ابناء الشهداء فكيف تكون لنا نفسية الشهداء اللي هم ابائنا كيف تكون لنا نفس مشاعرهم ونفس ايمانهم وفي بداية عام جديد للشهداء يريد كل واحد يفكر كيف يبدأ هذا العيد بداية طيبة على الأقل يكتسب فضيلة تنمو معه ويدرب نفسه عليها دخول العام اتفضل المصدر که سو desparei moncre paerat ابلوغ الله الاب ونعمه ابنه الروحيه وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روح كايدة.